ولو نزل عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحرا مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك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 أُلصِيرُ في الأرض ثم انظُر كيف كان عاقبة المكذبين قُل لَمَّا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لَّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعَنَّكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا عَرِيبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 أإنكم لا تشهدون أننا الله آلها أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء من ما تشركون الذين عتنىهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم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 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَأَنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُوقَفُونَ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 مَنْ لا يحزنك الذي يقولون فإنهن لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نُصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرُسَلِينَ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 والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لو لأنزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دامة في الأرض ولا طال لا يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صما وبقم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم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 حتى إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناه بُغتا فإذاهم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصركم وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِهِم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 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في غلماة الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحت بالنهار ثم يبعثكم فيه لقضاء أجل مسمى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 وإذا رأيت الذين يخوبون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوبوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين وما على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 وَإِن تَعْتَدِ كُلٌّ عَدْلَ اللَّهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُغْرِقُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أعقابنا ونرد قابنا بعد إذ هدانا الله كلا استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة ن قل إنه هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَزَرَ أَتَتَخْذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُو التَّسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِينِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَكُمْ كَبَاهُ قَالَ هَذَا رَبِّي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 تجعلونهم قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم في خوضهم يلعبون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 وَمَن قَالَ سَأُنَزِّلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إذ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ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 ومن النخل من طلعها قنور دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبيه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إلى أثمر وينع إن في ذالكم لآيات آيات لقوم يؤمنون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 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين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 لاجد في ما أُوحى إليه محرماً على طاعمه أطعمه إلا أَيَّ يكون ميتاً إِلا أَيَّ يكون ميتةً أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزيرًا فإنَّه رجسٌ أو فصقٌ أو فصقًا أُهِلَ لغير اللهِ به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 قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاقين نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن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 وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا أوسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا بعهد الله أوفه ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله لعلكم تصكون به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدا وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إننا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم أَوْ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ هَلْ يَعْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ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 قل أُغَيِّرَ اللَّهُ ابْغِي رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُّوا ظِلًّا وَزْرَةً أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتكم إن ربك سريع العقاب وإنه الغفور الرحيم